أ م و ر الدين ما فيها مناظره امور ث ا ب ت ة ولا فيها شك حتى تطرح للبحث كما يقولون لا تطرح للبحث هذه مسلمات هذه تسمى بالمسلمات ولا تطرح للبحث يعني استماعك للجدال في أ م و ر الدين منهم من هؤلاء و إ ن لم تصدقهم فهو يؤثر على قلبك يؤثر على قلبك وتتهاون فيها في المستقبل ل أ ن اذا كثر ا ل إ م س ا س قل ا ل إ ح س ا س كما يقولون لعن قبل أ ن تاتي هذه الفضائيات وما يدور فيها من الجدال في الدين و ا ل ع ق ي د ة كان المسلمون في هذه البلاد على ع ق ي د ة س ل ي م ة ولا عندهم شكوك ولا اوهام ولا أ ح د يتجرم ن ه م ا ن يتكلم في م س أ ل ة من مسائل الدين ويرجعون هذا إ ل ى علمائهم أ م ا ا ل آ ن فصارت أ م و ر الدين محل الجدال و ا ل أ خ ذ والرد وحريه ا ل ر أ ي كما يقولون بسبب هذه الفضائيات ا ل خ ب ي ث ة ف ا ل أ م ر خطير جدا لا